إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِي يَسْتَفْزِرُونَ فَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَعِذَ مِثْنَا وَكُنَّا عِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى طراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتارفوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 يقول أَا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُصْطَلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَلِكَ الْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ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 ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادىنا نوح فلنعم المجيبون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 ثم أغرقنا الآخرين وإن مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيُّ أَفْكَانَ آلِهَةٍ تَدْعُونَ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سخيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منا على موتاه أرون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجد المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِلَيَّ أَسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَوْ وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْقَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاءِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ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 فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مذيم، فلو لا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذنا بالعرائى وهو تقي، وأنبتنا عليه شجرة ميم. يقطين وأضلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فأمنوا فمستعناهم إلى حين فاستفهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفهم لا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 لا اِلٰهَ نَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فسأ الصباح المؤذرين، وتوال عنهم حتى حين، وأبطل فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون، وسلام على المرسلين.